الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نمضي بعون الله تعالى وتوفيقي في شرح باب الاعتكاف من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك. ونتناول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الاعتكاف المنذور ومكرهات الاعتكاف حيث سبق لنا أن ذكرنا أن الاعتكاف قد يكون واجبا وقد يكون سنة وأن من الاعتكاف الواجب الاعتكاف المنذور وللاعتكاف المنذور طائفة من الأحكام ذكرها المصنف على النحو التالي قال وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منعك غيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه ومنوي حين دخوله كمطلق الجوار كمطلق الجوار للنهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم وفي يوم دخوله تأويلان وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه انتهى كلام المصنف رحمه الله ونذكر هذه الأحكام على النحو التالي أولا إذن السيد أو الزوج للعبد أو الزوجة في الاعتكاف المعروف أن الزوجة تحت إمرة زوجها والعبد تحت إمرة سيده ولما كان الاعتكاف من عبادات التطوع التي لم يوجبها الانس... لم يوجبها الإسلام على المرء إلا إذا أوجبها على نفسه فإن اعتكاف العبد واعتكاف الزوجة لا بد له من إذن الزوج وإذن السيد وهذا شرط لم يختلف فيه الفقهاء استدلالا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت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 على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة فريعتكاف بعد إن استأذنته، وإذا كان اعتكاف الزوجة والعبد اعتكاف الزوجة والعبد بلا إذن من الزوج أو السيد، فللزوج والسيد أن يحل لهما من هذا الاعتكاف بلا خلاف بين الفقهاء، يعني لهما أن يقطع عليهما الاعتكاف، فإن لم يفعل يعني لم يقطع عليهما الاعتكاف. صح الاعتكاف وأجزأ إن كان تطوعا أو واجبا بنذر لأن الحق للزوج والسيد في قطع الاعتكاف وهما لم يستعملا هذا الحق وبناء على ذلك فإذا أذن السيد لعبده الذي تضر عبادته بعمله أو أذن الرجل لمرأته التي يحتاج لها في نذر عبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين وقام بالوفاء بهذا النذر فليس للزوج بعد ذلك أن يمنعهما من الوفاء حتى وإن لم يدخل فيه إلا أن يكون النذر مطلقا فله المنع حتى ولو دخل في الاعتكاف وهنا مسألة أخرى هي لو كان الإذن في الفعل خاصة دون النذر فلا يقطعه عليهما إن دخل فيه بمعنى أنه نكتف رقم بين حالتين إن الزوج أو السيد يأذن للعبد وللمرأة في النذر نفسه أو يأذن لهما في الفعل نفسه وهو الاعتكاف يعني يأذن بأن ينذر ما شاء من الطعال فينذر صلاة أو صيام أو إحرام أو اعتكاف أو أن يأذن لهما في الاعتكاف خاصة فهنا يفرق ما بين الحالتين مسألة أخرى إذا تزاحمت العبادات على المرأة بمعنى إن المرأة وردت عليها عبادات متضادة الأمكنة مثل عدة وإحرام بحج أو عمرت واعتكاف فماذا تصنع المرأة في تلك الحالة؟ يرى المصنف رحمه الله أنها تتم ما سبق من هذه العبادات بمعنى أنها إذا دخلت في عبادة وتزاحمت أو تضادت عليها عبادة أخرى فعليها أن تتم العبادة التي شرعت فيها كما لو دخلت في وفاء في اعتكاف نذر فلما دخلت فيه توفي زوجها أصبح لها الآن العدة كذلك إذا بلغها موت الزوج أو مات عنها وهي وهي مرافقة له في رحلة عمرة أو حج حينئذ تتم الحج أو العمرة وبعد ذلك تجلس بقية فترة العلم ولكن إذا إن المرأة كانت في فترة العدة عدة الوفاة في التحديد وهي يحق لها أن لا تذهب هنا أو هناك ولكنها خالفت أمرها وتلبست بعمرة أو حج فهل لها القط يرى المالكية أنها لا تقطع الحج ولا العمرة لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله وبناء على أنهما يلزمان بالشروع فيهما فعليها حذن حينئذ أن تتم الإحرام وتكون آثمة حينئذ يعني آثمة لتعديها في عدة الوفاء وأشار المصنف بقوله وتبطل إلى أن يبطل مبيت عدتها إلى أن من مكثت مدة من العدة وهي معتاكفة وبلغتها وفاة الزوج فهذه يحسب لها من عدتها وليس عليها أن تستأنفى المكثل العدة من جديد مسألة ثالثة تتعلق بالاعتكاف المنذور وهي مسألة الاعتكاف اليسير للمكاتب أو للزوجة المصنف رحمه الله يرى أن الإنسان إذا كان مكاتبا وهو الذي يؤدي أقصاطا معينة من المال حتى يصير معتقا يرى المصنف أن سيده لا ينبغي له أن يمنعه من يسير الاعتكاف أو يسير التطوع الذي لا ي... لا ينتج عنه خلل بأداء أقصاد الكتاب بخلاف الكثير فلو أن يمنعه منه وقد ألحق بعض المالكية بالمكاتب الذي سبق ذكره ألحقوا به المرأة حيث قالوا إنه لا بأس لزوجها أن يأذن لها في الاعتكاف اليسير أو العبادة اليسيرة التي لا تضر بمصلحة الزوج وليس له أن يمنعها من ذلك ومن مسائل الاعتكاف المنذور أيضا أن الإنسان إذا نظر الاعتكاف يوما أو أقل من يوم أو ليلة أو أقل لازمه الوفاء بذلك بلا خلاف ولكن في حالة النذر في ليلة يأتي بيوم مع تلك الليلة بناء على ماذا؟ بناء على أن أقل مدة الاعتكاف عند المالكية يوم وليلة ولا يتحقق الصوم وهو ركن من أركان الاعتكاف أو شرط من شروطه لا يتحقق إلا بصيام اليوم أما إن نظر أقل من بعض اليوم فلا يلزمه شيء لأن النذر هنا غير منعاقد في الأرض مسألة أقل مدة الاعتكاف الملكية لهم فيها ثلاثة أقوال المعتمد إن أقل الاعتكاف يوم وليلة وعلى هذا إذا دخل المعتكف قبل الفجر أو معه فلا يجزئه ما لم يضم له ليلة في المستقبل سواء كان الاعتكاف منويا منذورا أو تطوعا قول آخر بأن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام وهو مذهب المدونة والرسالة قول ثالث بأن أقل الاعتكاف يوم واحد فقط وحينئذ إن دخل قبل الفجر أو معه أجزأ ذلك اليوم من مسائل الاعتكاف أيضا أبناءنا الطلاب مسألة الوفاء بالنذر المطلق متتابعة يعني لو أن المرأة نوع التكاثف مدة مطلقة كعشرة أيام أو شهر مثلا يلزمه الوفاء بذلك متتابعا يقول الإمام ابن شاس من قال لله علي أن اعتكف شهرا ألزمه أو لزمه التتابع وإن لم يشترطه ويكفيه شهر بالأهل وهذا بخلاف من نظر أن يصوم شهرا أو أياما فلا يلزمه التتابع وما وجه الفرق وجه الفرق أن في الصيام قد يرد على الصيام ما يقطع التتابع كأيام العيد مثلا أما في الاتكاف فلا يرد عليه من الأيام ما يقطع التتابع وجوبا وهذا فرق ما بين الصوم والاعتكاف وكما يلزم المرء التتابع في الاعتكاف المطلق يلزمه ما نواه أيضا من تتابع وتفريق وقت الشروع يعني يلزمه ما نوى أو ما ذكر وقت الشروع لا بمجرد النية يعني تتبد تتبدى عملية الإلزام عند التنفيذ لا عند مجرد النية سبق لنا القول بأن من معاني الاعتكاف الجوار ما الحكم لو أن الإنسان لوى لفظ الاعتكاف بلفظ الجوار يعني نوى مطلق جوار قال عاهدت الله أو نويت لله أو لله علي أن أجاور المسجد في يوم كذا مثلا هذا يعد نذر اعتكاف بلفظ جوار يعني يلزمه فيه ما يلزم من نذر الاعتكاف لماذا؟ لأن العبرة في اللفظ لمعناه لا لمجرد اللفظ نفسه ومعنى قول المصنف لن فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حيناء ذن صوم أن من نظر الجوار المقيد بالنهار فقط أو بقيد الليل فقط فيلزمه لفظه هناك نوى الإطلاق هنا نوى الجوار نهارا أو نوى الجوار ليلا. يلزمه ما تلفظ به لا ما نواه ولا يلزمه حينئذ صوم بخلاف من نظر الاعتكاف باللفظ فإنه يلزمه الصوم مسألة أخرى من نظر أن يأتي ساحلا معينا من السواحل ليصوم به سواء كان هذا الساحل فيه ثغر من ثغور الرباط في سبيل الله أو كان المكان مكان رباط وليس فيه ساحل من السواحل في الحالتين عليه أن يأتي لينفذ ما نوى في هذا المكان سواء كان الساحل أو المكان فاضلا أو مفضولا الفاضل اللي هو الساحل اللي في أحد الديار المقدسة أو في حدودها والمفضول ما ليس كذلك وأخيرا مسألة النذر للاعتكاف في المساجد الثلاثة أو في غير المساجد الثلاثة لو نوى الإنسان أن يعتكف في المساجد الثلاثة الواردة في الحديث المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف لو نوى الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم في مسجد من هذه المساجد وجب عليه أن يفي بنذره لماذا؟ لأن هذه المساجد لها ميزة ولها مكانتها في الإسلام فهي التي يشرع لها شد الرحال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى أيضا فإنه قد ورد من الأحاديث في فضل الصلوات في هذه المسجد الخير الكثير من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام بناء على هذه الأفضلية الإنسان مكلف بالوفاء بنذره إن عقد نذره وقيده بهذه الأماكن أو بأحدها لكن غير ذلك من المساجد أو غير ذلك من البقاء لا يلزم الإنسان أن يفي فيه بالنذر في هذا المكان لو نوى صلاة في الجامع الأزهر أو صلاة في جامع الرياض أو صلاة في الجامع الأموي أو أي مسجد من المساجد فلا مزية لهذه المساجد ولا أفضلية بينها لأن الأفضلية والمزية وردت في المساجد الثلاثة الكبرى المعروف وبالتالي فلا يلزمه الذهاب إلى هذا المسجد ولا يلزمه شد الرحال بل عليه أن يفع بنذره في أي مسجد لاقاه أو في أي مسجد قريب منه وذلك حتى لا يتكلف الإنسان جهدا أو مشقة مالية أو بدنية بالذهاب إلى هذه المساجد وبذلك يكون المصنف قد ذكر لنا طرفا من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف المنذورة ثم شرع رحمه الله بعد ذلك يتحدث عن مكروهات الاعتكاف. وقبل أن نذكر المكروهات نلفت نظر أبناء أبن الطلاب إلى أن المالكي من أكثر الفقهاء توسعا في دائرة المكروهات. حتى إن بعض هذه المكروهات فيه غرابة، فيه مخالفة لما عليه جمهور الفقهاء. والأصل في المعتكف أنه يستحب له فعليك أن يتحصل على قدر كبير من الثواب والمالكية يرون أنه لا يعود مريضا ولا يصلي جنازة ولا يشتغل بعلم أو بقراءة قرآن على سبيل التعليم أو بكتابته على سبيل التعليم أو التعلم أو نحو ذلك وهذه المكرهات واسعة كما قلنا عند المالكية ضيقة عند غير المالكية المالكية أوصلوها إلى حوالي ثماني مكرهات أو عشر مكرهات والمصنف ذكر هنا منها حوالي ثمانية نص عليها بقوله وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة وجنازة ولولا سقط وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به من هذه المكرهات أكل المعتكف خارج المسجد المالكية يكره للمعتكف أن يأكل خارج المسجد ويشمل ذلك فناء المسجد أو رحبته الخارجية أو ما يلحق بالمسجد مما يدخل في حكمه أما ما لا يلحق بالمسجد ولا يدخل في حكمه فالمالكية يرون الخروج عليها مبطلا من مبطلات الاعتكاف والمالكية لهم تفصيل واسع في مسألة ملحقات المسجد أو غير ملحقات أبرز هذه الأمور ما يلي: سطح المسجد عند المالكية غير ملحق به لا يصحل فيه الاعتكاف بناء على عدم صحة صلاة الجمعة فيه وبالتالي الخروج إليه مكروه في الاعتكاف رحبة المسجد أو رحبة المسجد بالفتح أو بالضم هي الساحة أو الصحة أو الجزء المضاف إلى المسجد والمحجر عليه في المذهب على المشهور هذه الرحبة أو الرحبة ليست من المسجد فلا يعتكف فيها الإنسان ولا يخرج إليها ولكن روى عن الإمام رحمه الله الإمام مالك أن صحت الاعتكاف فيها تجوز إذا ضرب المعتكف فيها خباؤه وبالتالي لا بأس بالخروج إليها مئذنة المسجد أو منارة المسجد المالكية يجعلونها من غير الملحقات ويقولون إن كان بابها خارج المسجد فالمعتكف لا يخرج إليها ولا يصعدها وإن فعل ذلك بطل اعتكافه لأنه لا يصح الاعتكاف فيها أصلا وبالتالي لا يصح الخروج إليها وكذلك إن كان بابها في المسجد ويلحقون بذلك المخزن المتخز لخزين المسجد من سجاد وآلات كهربائية ونحوها قالوا لأن هذه الأماكن في المسجد لها مسميات أخرى تختص بها على المسجد هذا يسمى مخزن هذه تسمى دورة مياه هذا يسمى مئزنة وهكذا من المكروهات أيضا أن يعتكف الإنسان وحاجته ليست عنده بمعنى أن على المرء إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل بعبادة الاعتكاث عليه أن يكفي نفسه حاجاته الأصلية والأساسية كالطعام والشراب والملبس والغطاء ونحو ذلك. لماذا حتى لا يلجئه ذلك إلى الخروج لطلب هذه الأشياء من بيته؟ فيكون في ذلك ذريعة إلى إفساد اعتكاف. كذلك حتى لا يلجئه ذلك إلى أن يطلب هذه الأشياء ممن حوله من المعتكفين، فيضيع بذلك ما وجهه ما وجهه. والإسلام لا يجعل العبادة سببا لمزلة الإنسان وعليه فإن المرأة لا يعتكف إلا وهو مكتف بحاجاته الأصلية والحمد لله أن هناك الكثير من المساجد التي ترتب أماكن الاعتكاف وترتب عملية الاعتكاف قبلها بأيام حتى يوزع كل دور على صاحبه ويعرف كل من المعتكفين ما له وما عليه فيقومون بجمع صندوق أو بجمع مبلغ من المال يقسم بالتساوي ويحددون الأدوار أنت عليك كذا وأنت عليك كذا حتى يضمنوا لهم اعتكافا طيبا إن شاء الله عز وجل وهذا من تمام النعمة التي ينبغي على الإنسان أن يرعاها وأن يصنع أيضا من المكروهات دخول المعتك في منزله والمنزل إما أن يكون منزلا قريبا من المسجد أو يكون بعيدا إذا كان المسجد بعيد من المسجد فليس للمعتكف أن يدخله أساسا سواء كان أهله في البيت أهل المعتكف في البيت أو خارج البيت إلا إذا اضطرته إلى ذلك حاجة لكن إذا كان المنزل قريب فيقره الدخول إليه لا سيما لو كان أهله فيه والدخول في حد ذاته لا يبطل الاعتكاف، لكن يقلل من سوابه أو يقلل من فضله لأنه قد يكون ذريعه إلى إفساد الاعتكاف من مباشرة الزوجة وملامستها ونحو ذلك ودلنا على أن الخروج والدخول للمنزل لا يبطل حديث السيدة عيشة إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة من المكرهات أيضا أن يشتغل الإنسان بالعلم فلا يشتغل المعتكف بعلم منه. لا إقراء ولا قراءة لا تعليما ولا تعلم حتى ولو كانت كتابة مصحف وبخاصة إذا كانت الكتابة كثيرة روى عن الإمام رحمه الله أن المعتكف لا يجالس مجالس العلماء ولا يكتب العلم إلا ما خف وترك ذلك محبوب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه الإمام الخرشي له توجيه وتعليل في ذلك يقول رحمه الله فإن قلت الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة فلما كره في هذا الموضع واستحبت في صلاة النافلة قال الخرشي لعل ذلك لأنه يحصل بالنافلة من رياضة النفس وخلصها من صفاتها المزمومة غالبا المطلوبين في الاعتكاف ما لا يحصل بالعلم يعني النافلة ينشأ عنها رياضة وتخلص للنفس من الصفات المزمومة العلم قد لا ينشأ عنه ذلك وأقول تأييدا لكلام الإمام الخرشي رحمه الله في هذه الجزئية نعم ربما كان من العلم ما يدفع المعتكفين إلى رفع الصوت والشحناء والبغضاء والجدال وفرض الرأي وتصحيح قول هذا وتخطئة قول هذا فيضيع بذلك الاعتكاف أو يضيع بذلك معنى الاعتكاف لكن النافلة فيها خلوص للنفس فيها صفاء لله عز وجل فيها إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والقطاع عن هذه الشحناء وهذه البغضاء من المكروهات أيضا الاشتغال بغير الذكر والصلاة وتلوة القرى الحقيقة المالكية يرون أن الأفضل للمعتكف والأحرى به أن يوزع زمانه ثلاثة أجزاء جزء يقرأ فيه كتاب الله عز وجل جزء يذكر الله عز وجل فيه تسبيحا أو تهليلا أو دعاء أو تفكرا ذكرا بالقلب أو ذكرا باللسان جزءا يصلي لله عز وجل في مطلق الصلاة في غير أوقات النهر ويلحق بذلك الطواف لمن كان معتكفا بالمسجد الحرام ويلحق بذلك دخول الكعبة وقد يلحق بذلك في المسجد النبوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا يتنافى مع الاعتكاف يكره للمعتكفي أن يشتغل بعيادة المريض فهذا غير جائز له حتى ولو أدى به الحال إلى دخول المنزل الذي فيه المريض لقضاء حاجة من الحاجات فلا يتوقف عند المريض ولا يسأل عنه إلا سؤال المارين كحديث السيدة عائشة فما أسأل عنه إلا وأنا مار ومع أن عيادة المريض لها فضل كبير وثواب عظيم ويحق من حقوق المسلم على المسلم الوريدة في الحديث حقوق المسلم على المسلم ست وهي وردت في حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة قال جناها مع إن هذه الأحاديث واردة في فضل عيادة مريض فالجمهور يرون أن عيادة مريض لا تتنافى مع الاعتكاف المالكية يرون أنها تتنافى مع الاعتكاف وأنها من مكرهات ومن الغرائب صلاة الجنازة للمعتكف يرى الميركية أنها من البكرهات كيف يرون أنه يكره للمعتكف أن يصلي صلاة الجنازة مطلقة سواء كانت لقريب أو لغير قريب كانت لصالح أو لغير صالح حتى ووضع الجنازة بجانبه أو انتهاز حامها إليه فلا يتحرك لها إلا إذا كانت عليه فرض عين بحيث لم يوجد غيره ونقول إن المعتكف مطلوب له تحصيل الثواب الكثير فكيف يتأخر عن صلاة الجنازة وقد وصلت إليه في المسجد وهي في حد ذاتها سينشأ عنها ثواب كبير وإن كانت تطوع أو فرد كفاية إلا أن الأولى بالمعتكف أن يباشر صلاة الجنازة من المكروهات أيضا أن يصعد المعتكف للمنارة أو للمئزنة ليؤذن لا يصعد المنارة لأن سطح المسجد أو منارة المسجد يعد غير ملحق بالمسجد وقد سبق ريان ذلك يكره أيضا عند المصنف وبعض المالكية ترتيب المعتكف للإمامة يعني لا يصلح أن يتخذ المعتكف يتخذ المعتكف إماما راتبا الحقيقة أن أكثر فقهاء المذهب يرون جواز ذلك بل يرون استحبابه. ويمكن توجيه قولهم بالاستحباب لأن المعتكف إلى الطاعات أقرب ممن هو خارج المسجد وبالتالي يكون هو أولى بالإمام سئل الإمام مطرف رحمه الله أي أم القوم المعتكف قال لا بأس بذلك وما أنكر ذلك أحد وروي عن عياض رحمه الله أن سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع إمامته من موضع معتكفي وإمامته غير قادح في الاعتكاف أي هو من باب ما هو فيه يعني ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يأمر الناس في الاعتكاف، فكيف يكره المالكية أو يكره المصنف ومن تبعه أن يتخذ المعتكف المعتكف إماما راتبا؟ ومن المكروهات أيضا خروج المعتكف لحكومة أو خصومة. يكره للمعتكف أن يخرج قبل تمام المدة، لا سيما إذا كانت المدة البقية ليست كثيرة. يقرأ له خروج للمخاصمة في حكومة سواء كانت له أو عليه ولكن ينتظر حتى تنقضي مدة اعتكافه لكن هناك حالات يجب على المعتكف فيها الخروج من بينها مثلا إذا كانت المدة طويلة أو خشي ضياع الحق على صاحبه ومنها أيضا أن يكون اعتكافه بقصد اللد في الخصومة أو الفرار من الحق لأن أحيانا قد يحصل إن الإنسان تكون عليه خصومة فيذهب إلى المسجد ويعتكف شهرا كاملا ويقول ما دمت في المسجد فلن ينالني شيء هذه نية فاسدة ويعامل الإنسان هنا بنقيد قصد وهو مبدأ معروف في الفقه الإسلامي إن الإنسان إذا فعل شيئا للتحايل على شرع الله عز وجل فأنه يعامل بنقيد قصده. مثل الإنسان الذي يخرج في السفر بقصد الجماع يعني ينشئ سفرا مخصوصا بقصد أن يجامع فيه زوجته يعني يفتر ويجامع هذا يعامل بنقيل قصده وتجب عليه الكفار كذلك هنا المعتكف الذي اعتكف فرارا من حق عليه أو ليلد في الخصومة يقال رجل ألد أي بين لدد شديد الخصومة وامرأة لداء وقوم لد قال تعالى في كتابه العزيز فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى الإمام مالك يروى عنه أنه إن خرج يطلب حدا أو دينا أو خرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه والإمام ابن ناجي حكى عن الإمام مالك أنه إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدي اعتكافه وإن بنى أجزاءه ولا ينبغي له إخراجه للخصومة أو غيرها حتى يتم إلا أن يتبين له أن معتكفاً لدداً فيرى الحاكم فيه رأيه يعني هنا مسألة الكراهة في هذه الحالة مقيدة بهذه القيود وإلى هنا أبنائنا الطلاب نكون قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيقه من هذا الدرس الذي تناولنا فيه بعض أحكام الاعتكاف المنذور ومكروهات الاعتكاف وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لأن الحديث ينص على أن المكاتب عبد ندقي عليه درهم